مِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِلَى مَن يَضُرُّ فِئَةً مِّنْهُمْ ضَرًّا فِإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 ايمسكه علاه ان ام يدسوه في التراب الا سا الا يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بغله مما ترك عليها لَن تَرْجِعَ عَلَيْهَا مِنْ دَبَبٍ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَخُرُهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ حُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمْ رزين له الشيطان اعمالهم فهو وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب إلا, إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحما وهدى ورحما لقوم يؤمنون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 安诺 oh. مُشْتَقِي صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإَِّ لْ فِي الأعامِلَ عِبرَةً نُسْقثُ مَِّ فيِي بطُونني مِ بَ فَق وَإَِّ لمْ فِي الأنعَامِلَ غِبَةً نُصْقفٌ مَِّا فِي بطُونِ م بينَ فَرْطٍ وَدَمِ النَّبًَا سائغا خالصا سائغا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 ورد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم من رزقهم على ما ماما فما الذين فضلوا براضيهم بنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم, وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من اللهم لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا, ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر الله أكبر Cam' <laughs> the اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفقه ف يفقُ مِنه ص وَجهرا يتون الحمد للِناان ف الأذرهُم لا ييعنون وَظررب الله متىج أحدهُ ما أك لا يقذِر على شيءَ وَوه كلّ على منا وَوهو كلّ على مناهُ عين ما يّ لا يأتِ بِخيق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 جَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا والله إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ خُلُقِهِ اكنانا وجال لكم وجال لكم سرابيل تقيق الحر وسرابيل تقيق باسكم كذلك يوتي نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثر ذل الكافرون Allah wakwar dialogue, dialogue. Discussion. Discussion. Discussion. Discussion. discussion discussion debate debate, debate. Rebuttal. rebuttal rebuttal conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened উইটনেস ডাকচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে রসুল্লা সাল্লা বলেছেন ব্যাপারটা অদ্ভুত অর্জিত হলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তা তার জন্য কল্যাণকর তার ওপর কোনো বিপদ নেমে এলে সে ধৈর্য ধারণ করে এটাও তার জন্য কল্যাণকর সেহী মুসলিম চতুর্থ মন গলানো অধ্যায় হাদিস সংখ্যা সাত তিনি হলেন সবচেয়ে মহৎ এবং মহান চরিত্রের অধিকারী যাওয়ার রাস্তা দিয়ে তোমরা সবাই মিলে ইমান আরো প্রতি তার রসুলের প্রতি शाह तमाम म के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाल शांति दूत परवर्ती अनुष्ठान पीस टी Yeah. Open up. ويوم لبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم مستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاء قالوا ربنا, قالوا ربنا هؤلاء كاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم, زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وبشرى হামিদ র استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر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 وَلا تك كلََّينَ قَضت غَزْلَ مِن بعد قُبٍَّ أَن كَذ تَتَّخِذون تتَّخِذون أيمَانَكُمْ دقالَلًَا بَيَكمْ أنأَ تكُونَ أَُّةٌ هيأَبَ مِن أَُّ إما يَبَنوكُ اللههُ بهِ وَلا يُبَّنَّلَكمْ يَوومَ الْ القياامَةِ مَا كُُم فِيه تَختَْلفُون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن, ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها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 وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا <laughs> Allah المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وَلا نجز إنهُ فأَجرَهُ بِأَحْسَلمَا كانَوا يَعملون فإذا قرَأتَ القرآنَ فَستَعبّ اللهِ مِنَ الشَّيطالِ الرجِيم إِهُ لَسَ لَ سُطانُ عَ النَّذينَ آمنواعَ رُبِّهِم ييتَوكلون إِ بَا سُطالُهُ على الذينَ ييتَّونَم وََّذ لَهُ بِن مُشكُون. وَإذا بَدَّلنا آيََّ كانَ آياتِم والله أَعْلَوا بماَا يونَزل والله عْلَموا بما يَُزّلُ قالوا إِ مَاأَ تَفتر بلْأكثرَغم لا يَععلمون قُْ نَزَّلهُ رح القُلُسِ مِ من الرحبِكَ منِن الحَِّ ليوتَب الذين آمنوا لثَبّتَ الذينَ آمَنوا وَهُدون بشرى للمسلمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا Allah আমল করলেই কি হয়ে যায় পাবেন কি যা কিছু করছে তাই অবশ্যই নয় যতক্ষণ না আমল এবাদ কবুল সংরক্ষণের শর্তপূর্ণ হয় জানতে হলে দেখুন আমার আলোচনা একমাত্র পিস টিভি বাংলায় সেই বিশিষ্ট নীতিমালা যার কারণে ইসলাম সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেখুন ইসলামের মৌলিক জ্ঞান প্রতি শনিবার রাত সাড়ে আটটায় সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায় What would you recommend us to take as career? After all, we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant, strategies sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to a last. plan. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest, But the main aim should be to spread the message of Allah's plan. to implement the convincing Islamic come educational formula to excel in your career. Dekhun Career Guidance. pro